بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 وَإِذْ أَخَذَ وَمَنْ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يومئذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملوك على أودائها ويحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تخف منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها, ها أم قرأ كتابيا فيقول ها, ها إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحمّنت الأرض والجبال فدكتا دكتوا واحداً في يوم إذ وقعت الواقع في يوم إذ وقعت الواقع وأنشقت السماء فهي يوم وهي والملوك على رجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثبانين يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لَا تَخْفَىٰ منكم خَافِيَةٌ فَأَمَّا من أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي يَقُولُ فَيَقُولُ فيقولها بكراو كتابيا إني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشه الرضيه في جنه عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كله شرب هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أُوت كتابي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا خزوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا زرعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعاب المسكين فليس له اليوم هنا حبيب فليس له اليوم هنا حبيب ولا طعاب إلا من غسلين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 فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكْزِبِينَ